موسوعه النابلسي ي و ل ل ع ل ك م ا ل ا س ل ا ف ي سكينة Gracias.